على الرمضاء يلفحني الهجير يدنس عزتي علج رماني على الرمضاء يلفحني الهجير على الرمضاء يلفحني الهجير يدوس كرامتي فينا وحينا يقهقه وهو خمار سكير يدوس كرامتي حينا وحينا يقهقه وهو خمار سكير وأنات الأسار شاهدات على ملياركم أين الطرير النَّاتُ الأَسَارَ شَاهِدًا عَلَى مِلْيَارِكُمْ أَيْنَ الطَّرِيرُ وَأَيْنَ الْفَارِسُ الْمَغْوَى رَيَاتِي يَفُكُّ الْقَيْدَ أَيَادِي الزَّفِيرُ وَأَيْنَ يفك القيد أعيا الزفير, الزفير، ولو أن القطيع لنا جوار، لما طابت لسكنان الحمير. ولو أن القطيع علىنا جوار. لما طابت لسكنان الحمير أيهنأ عيشكم يا قوم إني أجرع كأس حنظنهم مرير أيهنأ عيشكم يا قوم إني أجرع كأس مرير ولكنني أخبركم بأنّا كمثل الأسد اذ خفي ولكنني كمثل كمثل إذ خفي الزئير. Lنا العزمات رغم القيد Ina بقيد الشرع Ahrar نسير Lنا العزمات rغma القيد بقيد الشرع جبناء قد حان ايا ثارات قد صاح النذير ايا جبناء قد حان الانتقام تكاد نفوسنا شوقا تطير وميثاق مع الله اشترينا تكاد نفوسنا شوقا تطير تكاد نفوسنا شوقا تطير وفي ذات الإله تهون نفسي ونفس القاعدين لها شخير